السؤال ا ل أ و ل يتعلق بعض المنيعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم م ج ا ل س ة ا ل أ ح ز ا ب ك ا ل إ خ و ا ن المسلمين و ا ل ت ب ر ي ن والعاقبة للمتقين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آ د م أ ج م ع ي ن صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الطيبين الطاهرين أ م ا بعد ف إ ن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أ م و ر ع د ة ا ل أ م ر ا ل أ و ل س م ا ح ة الوالد ا ل إ م ا م ا ل أ ث ر ي ا ل ع ل ا م ة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله امام جهبد وعالم قوي راسخ, راسخ في المنهج رسوخا عظيما ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق فانه يهابه كل احد فانه يوقره اهل السنه ويهابه اهل البدعه الامر الثاني نعرف عن سماحته رحمه الله و ص د ع بالحق و أ ن ه لا يخاف في الله لومه ل ا ئ م يقول بالحق ويصدع به مع ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة بالتي هي احسن الأمر الثالث من جالس الشيخ رحمه الله مجالسه م س ت ف ي ض ة وخبر حاله ف إ ن ه يعرف عنه زجر بعض المخالفين ب أ س م ا ئ ه م و أ م ا م الملا فقد بلغنا قوله لبعضهم يا فلان اسكت فانك فتان وقال لبعض اهل العلم هذا ليس بصحيح الصواب كذا وبهذا يظهر للمنصف أ ن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء م ج ا ل س ة م ج ر د ة عن النصف و ب ق و ة وبشده كما أ ن و إ ن كان يجالس بعض الناس لكن التميز وظهور ا ل س ن ة و ا ل د ع و ة اليها واضح وجلي في سيرته وسياسته ر ح م ه وبهذا عرفتم أ ن هذه ا ل م ق و ل ة عاده و منهج الشيخ عبد العزيز مجالسه كل الناس أ ن ه ا ليست على إ ط ل ا ق ه ا أ و أ ن لا نسلم لهم ل أ ن ه يجالس كل الناس على الاطلاق والشيخ رحمه الله هو امام مقصود من جميع الناس ليس من داخل ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة التي هي بلده فقط بل من جميع أ ن ح ا ء ا ل أ ر ض فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه فلا بد أ ن تكون له س ي ا س ة م ع ي ن ة في م ع ا ل ج ة أ و ض ا ع الناس هذا من وجه ومن وجه آ خ ر أ ن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار ه ي ئ ة كبار العلماء المتضمن أ ن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات و أ خ ط أ ذلكم القرار الذي سوغ ّ لولي ا ل أ م ر ايقافهم وحبسهم أ و إ ي ق ا ف بعضهم وحبس العقل مع إ ي ق ا ف ه م ولهذا استبان لنا أ ن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إ ل ا الصرامه والشده كما أ ن ه لين حيث يرى أ ن اللين والرزق نافع وثمه وجه وهو أ ن العالم إ ذ ا اجتهد و أ خ ط أ لا يكون خ ط أ ه منهجا يسلكه جميع الناس هو م أ ج و ر على اجتهاده هذا و ص ع ه ولا يكلف الله ن ف س ه إ ل ا وسعه لكن أ ن ينتهج خ ط أ ه ويتخذ مسلكا و د ي د ا فليس ذلك ب س د ي د بسد... بسد... بل ولا صواب ولا حق ف ا ل خ ط أ خ ط أ و ث م ت وجه وهو أ ن هؤلاء المنحرفين اهل ا ل ش ق ط استغلوا ر ح ا ب ة صدر الشيخ رحمه الله و ط ي ب ة قلبه ومحبته النصح, ومحبته النصح بالرفق و ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة فعقدوا آ خ ر ا ل أ م ر جلسه لمحاكمته يريدون إ س ق ا ط ه فانظروا ماذا صنعوا معه يريدون أ ن يصنعوا معه جزاء س ي ن م ا ثم يقال إ ذ ا كان هذا هو سمت الشيخ رحمه الله والذين دينوا الله فيه أ ن ه عالم محقق مجتهد و أ ن ه ما سلك ما سلك مع هؤلاء من الزين والرفق الا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له و ك ت انهم تجراوا عليه و ع م د و ا على اسقاطه ولكن الله خيب سعيهم أ ق و ل ف إ ن ه حذر علماء ج ل حذر ع ل م ا ء جل و أ ئ م ة جهاب من الركون إ ل ى أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و ا ل ش ر ب وممازجتهم ومخالطتهم مخالطه ت ن ي ي ع وتسكيت وتخدير من عصر ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى اليوم و أ ن ا ذاكر لكم بعض ا ل أ م ث ل ة روى ا ل أ ا ف ا ئ ي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والذين... والله ما أ ظ ن أ ن أ ح د ا أ ح ب إ ل ى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل وكيف قال تحدث ا ل ب د ع ة في المشرق أ و المغرب فيحملها الرجل إ ل ي ف إ ذ ا انتهت إ ل ي قمعتها ب ا ل س ن ة وقال مصعب بن سعد رحمه الله لا تجالس م ف ت و ل ا ف إ ن ه لن يخطئك منه احدى اثنتين إ م ا أ ن يفتنك فتتابعه او يؤذيك قبل أ ن تفارقه وابلغ من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم إلى من ي خ الى ل فلينظر ل أحدكم إ من يخالل فاذا تقرر هذا فاعلموا ان من يجالسون اهل الشفط واهل الاهواء اصناف ولا يمكن ان نسوي بينهم في الحكم فكل صنف منها كما ستسمعون يختلف في الحكم عن ا ل آ خ ر أ ح د ه ا من كان إ م ا م ا قويا جهبدا صادعا بالحق يهابه هؤلاء لما لما هو متميز به من ا ل ق و ة في المنهج والرسوخ في العلم وقد ترجح لديه في هذه المجالسه م ص ل ح ة من كسر شوكتهم وتقليل أ و ت شرهم أ و ا ل ت أ ث ي ر في ا ل ه م بالنصح مثل ما كان يصنع الشيخ عبد العزيز فهذا سلفي قح م ح ظ خالص خال إ ن شاء الله من ا ل ش و ف من ش و ف ي ا ل ح ز ب ي ة الصنف الثاني من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقه ولا إ د ر ا ك للمناهج هو يظهر ا ل س ل ف ي ة ويدعو إ ل ي ه ا ويصدع ب ا ل س ن ة ويحارب البدع لكن ليس عنده ف ر ق ا ن ف إ ن ه يجالس كل من سنحت له ا ل ف ر ص ة لمجالسته فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق و ب ا ل ح ك م ة و أ ن ل ا نتخلى عنه و أ ن ل ا نخلي مجلسه لهؤلاء الصنف الثالث من هو متميع ضائع يرى أ ن الكل مصيب هذا وهذا فهذا لا شك أ ن ه خطر على المنهج فالواجب ت ذ ك ي ر ه بحق المنهج عليه ومناصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك أ ه ل الحق ف إ ن انتصح و إ ل ا كان منهم ولك ا ر ا م الرابع من يخالط هؤلاء وهو ومع ا ل م د ا ف ع ة عنهم وتكثير شواذهم والتشديد على السلفيين فهذا حزبي محترف الخامس من هو سلفي ق ح لكنه يرى أ ن في م خ ا ل ط ة هؤلاء بيان الحق لهم و إ ق ا م ة ا ل ح ج ة مثل ما يسمعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله واياهم واياكم في الاقوال والاعمال من زياره بعض الجماعات الدعويه المنحرفه بحجه إ الصدع م ة ا بالحق عليهم في دارهم واقامه الحجه عليهم من منبرهم كما يقولون فهذا عندي خالف الاولى نحن نشدد عليهم ونغرض عليهم ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا ولا يكثرون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم و إ ن م ا في ظروف م ع ي ن ة و ل أ س ب ا ب م ع ي ن ة أ ج ا ب و ا دعوتهم فاقاموا في نواديهم المحاضرات أ و الدورات ا ل ع ل م ي ة هؤلاء عرفنا منهم اشياخا أ خ ي ا ر ا هم لهم باعهم ولهم رسوخهم في المنهج ا ل س ب ف ي لكن عندي أ ن ه م خالفوا الاولى و أ ن الحزبيين يتكسبون ب ز ي ا ر ة هؤلاء أ ح س ن الله ل إ ي ك م و السؤال الثاني ي ح س بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم م ع ر ف ة المخالفين من ا ل أ ح ز ا ب ويقولون ب أ ن الشاب إ ذ ا طلب العلم سيعرف المناهج ا ل م خ ا ل ف ة هل هذا كاف ل م ع ر ف ة الشباب المخالفين في المنهج السلفي الأمر عندي ضمن الفقه في دين الله م ع ر ف ة ا ل س ن ة والدعوه الى العمل بها وكذلك التحذير من البدع والمبتدعه ف إ ن ه بناء على هذه ا ل م ق و ل ا ل م ف ر ق ة ي ن ش أ أ ج ي ا ل من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المناهج ه ج وفي ل م ن ا والنبي إ ن صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إ ل ي ه ويحب عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العمليه مثل ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحج وغير ذلك إ ل ى جانب المعاملات الشرعيه او ا ل م ش ر و ع ا ت كما أ ن ه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمشتله وفي هذا أ س ر ة الحسنه وهو المنهج الحق فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن بن عبد رب ا ل ك ع ب ة عن عبد الله بن ع م ر بن عاص رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه لم يكن نبي قبل قط إ ل ا كان حقا عليه أ ن يدل أ م ت ه على خير ما يعلمه لهم و أ ن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وفي, وفي حديث افتراق ا ل أ م م وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أ ه ل ا ل س ن ة قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه ا ل أ م ة على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة قالوا من هي رسول الله قال ا ل ج م ا ع ة فاشترها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ا ل ج م ا ع ة ما وافق الحق و إ ن كنت وحدك ف أ ن ت حينئذ ا ل ج م ا ع ة وفي ر و ا ي ة ض ع ي ف ة ويصححها بعض أ ه ل العلم شواهدها حين قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي صح عنه صلى التحذير ل عليه وسلم ل ه ا من الدجال حتى قال قائلهم إ ن كنا لنظنه أ ن ه في ط ا ئ ف ة النخل يعني في المدين وحذر من الخوارج وامر بقتلهم وقتالهم, وقتالهم ووعد على ذلك ب ا ل أ ج ر ولا يعز الا عن الله تبارك وتعالى وحذر عن وحذر صلى الله عليه وسلم عن القدر من ا ل ق د ر ي ة وسماهم مجوس هذه ا ل أ م ة وحذر من ا ل ر ا ف ض ة فقال يخرج قوم لهم نبز يقال لهم ا ل ر ا ف ض ة ا ل ر ا ف ض ة إ ذ ا ل ق ي ت م ه م فقاتلوهم ف إ ن ه م مشركون حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ولم تحدث في عهده